تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون لقد حق القول على إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا są to osoby, które są w stanie znaleźć się w tym samym momencie. 114. لما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب 115. فبشره بمغفرة وأجر كريم 116. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وَقُلْ لَشَيْئٍ أَحْصَيْنَاهُ فِيمَا مِن بِينِهِ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءُوا أَهْلَ مُرْسَلٍ اذ ارسلنا اليه مثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثل وَمَا أَنزَلَ الرحمن مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تكذبون قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إلا 119. قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل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 اتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إذا 122. قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون 123. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم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 إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون 125. لهم الأرض الميتة أحييناها وأقرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن لن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وايه لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله مَا dtać, uruch Safe rév. فلا Wограф لهم nidozę decyzję CLS become haha, WINIE持 na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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ le, مِمَّا a, اللَّهُ kum, m, m, 126. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون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 قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيخة واحدة nie ma wątpliwości, że w tym momencie, gdybyśmy nie mieli żadnych Szanowni Państwo, اليوم في شغل Państwa, witam في ظلال Państwa, witam Państwa, witam سلام قولا من jestem, الرحيم وامتاز اليوم jestem, المجرمون jestem, ألم których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 هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلم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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنَّ آمِنًا فَهُمْ لَهُ مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ مَن نَّفَعَ وَمَن شَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَتَّخَذُوا دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّوَّلَدْهُم يُصَرُّن لَّا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وهم لهم جند. فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم ير الانسان انا خلقناه من Życia rodziny, która jest w stanie zniszczyć, to zniszczyć, to zniszczyć, to zniszczyć, to zniszczyć, to zniszczyć, وَلَمَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أنتم منه توقدون. أوليس الذي Niech się nie uda, że يقول له قل فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.